السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومازلنا نتواصل وأندى العالمين صلوات ربي وسلامه عليه ومازلنا نواصل حديثاً النماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الح حفظه الله سلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلام فضلت الشيخ كنا توقفنا في لقائنا السابق عند ندى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحضرتك كلمتنا في قصة جابر جمال جابر رضي الله عنه وارضاه. ثم عقبت بإنه هناك قصة قضاء دين جابر رضي الله عنه وارضاه وحضرتك يعني أخبرتنا في الحلقة السابقة إنه هذه القصة فيها من العظات والدروس والعبر والوقفات الكثير والكثير يعني فهلما نستمتع مع حضرتك بقصة دين جابر وقضائه رضي الله عنه وارضاه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة ان هذا الحديث لما جمعته طرقه وجمعت ألفاظه بعضها بعض خرجت بفوائد كثيرة هو الحديث ذا جبر جابر حوالي سبعة أو ثمانية من الرواه أوفى الروايات كلها رواية نبيح العنزي ورواية أبي المتوكل الناجي نعم وفيها سبحان الله يعني تجلى رفق النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر. أنا يعني سأختار رواية نبيح العنازي اللي موجودة في مسند الإمام أحمد بطولها. وهالطعامها ببعض اللي الروايات اللي فيها ألف ألفاظ يعني هذه أرفع أوثر الروايات كلها يعني. هو جابر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة فجابر قال فدعاني أبي وقال لي يا بني لا بأس أو لا عليك أن تكون في النظارين من أهل المدينة لتنظر ما يقولوا له أمرنا النظارين الجماعة اللي هم بيستنوا المعركة هتنتهي على ايه اللي م. يتفرجوا يعني نعم منهم طبعا النساء ومنهم الأطفال والكلام ده اللي هم ايه بمعزل عن حقيقة المعركة الحرب نعم الحرب قال له ولولا أنني تركت بنات لي يضعن من بعدي لا لأحببت أن تقتل بين يدي والله. فلما انتهت المعركة قال إذا عمتي جاءت بأبي وخالي كلاهما قتيل عادلتهما على ناضح الناضح هو البعير زي ما زي الخرج كده نعم حطت جثة في مكان والجثة ثانية قبلها هي عادلتهما على ناضح ودخلت عشان تدفنهم في المدينة فإذا بمنادي النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أن أرجع القتلة إلى مضواجعهم مرة إلى المكان الذين قتلوا, قتلوا فيه, فيه. قد هم قتلوا فيه في أحد نا. في أسفل جبل في أحد. بعد أربعين سنة في ولاية معاوية ابن, ابن سفيان رضي الله عنه كانوا بيصلحوا الطريق بيعملوا إصلاحات فطبعا أسفل الجبل في مدافن فهم بيحفروا بالفؤوس ظهر الجسة فجاء رجل إلى جابر مسرعا وقال له إن عمال معاوية لما أثاروا الأرض ظهرت طائفة من بدن أبيك فتعال خذ أباك وانقله إلى مكان آخر يقول جابر فلما فتح القبر وجده كما هو بعد أربعين سنة, سنة جسم ساخن إلا ما مسه القتل يعني إذا كان ضرب بسيف اتفتحت بطنه مثلاً أو في بعض الروايات اللي هي خارج الحديث الغرماء أنه لما دفن عبد الله بن حرام حط يده على الجرح نا. يقول جابر فلما رفعت يده انبجس الدم نعم فأرى الدم طلع الدم بعد ربين سنة يعني بعد ربين سنة من مقتله انبجس الدم فأرجع يده مرة أخرى كما كانت ونقله الى قبر اخر قال وترك عبد الله دينا عليا الدين ده كان كثيرا جدا يعدي مليون وكسر ولم يكن له غير حديقتين والحديقتين دول تمر الحديقتين لا يفي اطلاقا بقضاء دين واحد منهم كان واحد فيهم يهودي كان له دين الدين بتاعه يستوعب التمر بتاع الحديقتين جميعا نعم وهناك باقي الغرماء يعني واحد من الغرماء فقط فقط ياخد ياخد اللي موجود ده المحصول المحصول نعم. بالكامل نعم. بالضبط كده وكان في كثير من الغرماء فكانوا يغلظون على جابر في التقاضي هات الدين انت ليه لماذا لا تسدوا الكلام ده والذي كان يؤرق جابرا دين أبيه نعرف الدين في مشكلة يعني على الشهيد كل ذنب أن يغفر إلا الدين والشهيد يعني نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل ألقى في روعي أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين فلوه إنسان ما عندوش أي مشكلة وممكن يدخل جنة على طول الدين يوقفه مباشرة فطبعا ده كان عامل إرهاق شديد جدا على جابر, جابر. ي... أهم حاجة كيف يأخذ الدين أبيه قال للغرماء أمهلوني إلى الصرام المقبل يعني الإسراء الجاي الإسراء اللي هو حصاد الحصاد اللي جاي الحصاد اللي جاي نعم فأبى و له في الكلام فحب إن هو يعني يخفف من حدة كلامهم فمين اللي ممكن يجيبه و يبقى له حشمة ويحتمي جابر فيه علشان الغرماء لا يفحشون في التقاضي النبي عليه الصلاة والسلام أند العالمين أه أند العالمين عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله إن عبد الله قتل يوم كذا وكذا وترك عليه دينا كثيرا وأفحش عليه الغرماء فلو جئت فشفعت لي عند هؤلاء الغرماء أن يمهلون إلى الصرام المقبل يعني ياخد جزء من دينه نعم. والسنة الجاية ياخد اصبروا على شيء فنظرة آه. إلى ما يصاب بالضبط كذا فقال له أفعل إن شاء الله فجاء فجاء واحد كان له دين كبير من العجوة ودين ولا ودواء وآخر له دين من عذق زيد يعني كانت تعرف التمور كانت لها أسماء أنواع فهو عايز من ده لإن ده الغالي اللي بيتباعه فيقول له طب خد من ده يقول له لا ما خدش من ده لإن ده م. رخيص وأنا عايز من ده طب النخل اللي عندي لا يفي بهذا وإنت اللي لك عند أبي محتاج سنتين عشان أسدك نعم من, من هذا من هذه الطائفة من التمر خذ طائفة أخرى من التمر يأبه تماما فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لواحد منهم أمهل جابرا أيسره إلى صرام العام المقبل. قال ما أنا بفاعل. وعتل بأنه مال أيتام. وقال اليهودي، لإن جابر كان عبد الله كان مدين أكثر من واحد يعني، كان منهم اليهودي. اليهودي له. اليهودي له تمر كبير يستغرق. الحديقتين. فلما الرجل رفض وأنا مستغرب الحقيقة لما يقوله أنظر يقوله ما أنا بفاعل أنا أنا نفسي أنت حك مستغرب مستغربها جدا تشعر بأنها الثقيلة أن يقال هذا لرسول الله يقول للنبي كده ده, ده أقولك على حاجة يعني هي في نفس المعنى بس خارج السياق لما بريرة نعم كانت زوجته مغيث لمغيث. نعم وبعدين بريرة كاتبت ونالت حريتها بينما ظل مغيس عبدًا. عبدًا نعم المرأة بعد ما تقت حريتها لها الخيار في هذه الحالة أن تبقى مع زوجها العبد أو أنها تطلق منه أول ما نالت حريتها طلبت الطلاق وكان مغيث يحبها حبًا جديدًا فحاول إن هو يخ... طب تعيش معايا طب... طلباتك <تصفيق> كانت أبداً رفضت تمامًا إلا أن تطلق فلم يجد إلا من أند العالمين رسول عليه الصلاة والسلام يستشفع به أنها تعيش معاه وجاء مغيث وهو يبكي فأرسل إلى بريرة فيعني حضها على أن تبقى معه أنها تعيش معاه أنه يحبها شوف كلمتها قالت له إيه؟ قالت يا رسول الله أتأمرني لها لا إنما أنا شفيع فقالت لا حاجة لي فيه أنا نفسي مش قادر أفهم كيف رد شفاعته عليه الصلاة والسلام يعني أنا, أنا أنا نفسي مستعظمها وحقها صحيح هل تبرير المشاعر بالألى دخل هنا؟ حقها شاية. فعلا إنها لكن لم يقول إنما أنا شفيع أنا يعني قلبي لما قرأت المسألة دي حسيت بانقباض في قلبي كيف ترد شفاعتك؟ على عكس اللي قبلت أن تتزوج ترفع به بالضبط كده بالضبط كده المرة اللي إحنا يعني فعايز أقول فخلاص إنما أنا شفيع خلاص ما عادش النبي صلى الله عليه وسلم دخل فمضت آآ آآ بريرة مشيت ومشى زيد يب مغيث يبكي خلفها فقال يا العباس يا عباس انظر إلى حب مغيث بريرة وبغض مغيثة مغيثا يعني دلت فأنا مش فاهم أنا يعني قلبي مش مش قادر يتحمل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للواحد افعل كذا يقول ما أنا بفاعل كده الوش في الصدر رد يعني مش مش قادر أفهمها واعتلى بأيتام ده ما الأيتام وما داشت فيه وبتاعه الكلام ده يعني كان ممكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الهربية. الشرعي يقول يا رسول هذا ما له أيتام أي النظرة فيه مثلا مثلا يعني يعني أن يدعو له رسول الله يعني آه نعم. الحقيقة الكلمة دي كأنما يعني قذفني أحد بحجر لما قرأتها فقال لجابر لا عليك ومشى في الحديقة في رواية من الروايات قال وجعل تحت كل نخلة يقف ويتكلم بكلام لا أفهمه ثم قال كلهم في رواية آآ آآ آآ نبيح العنزي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر قال جابر لمرأته إن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا إياك أن تكلمي أو أن تؤذي أو أن تطلبي منه شيئا ودعا الخادم بتاعه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي وينام يشوف عارف البرنامج بتاعه سيأتي وينام فإذا استيقظ دعا بطهور فإذا تطهر خرج إلى المسجد فنريد أن نفرغ من هذا الطعام قبل أن يستيقظ بحيث إذا توضأ يلاقي الأكل قدامه على طول واخد بالك قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فومعه عمر فعطيته وسادة نام عليها ولم أجد وسادة اللعب فنام النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خبزت وهو والخادم ذبحوا العناق على عجل والكرم ده وانتهوا منه فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ائتني بطهور على ما وجد الايه الطعام الطعام على طول فنظر اليه وتبسم وقال لعلك علمت حبنا لله. صلى الله عليه وسلم. أكل النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ وبعد ما دعا في في في الحديقة وعنده كل نخلة ودعا والكلام ده خرج اللي يصلي العصر وقال كل لغرمائك. آه. يقول جابر وفيت كل غرمائي وبقي التمر كما هو. ستة عشر وسقا وفي رواية ثلاثة عشر وسقا قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كأنني شراره شرارة يعني سريع يعني كان سريع جدا يعني وقال رسول الله أرأيت لقد وفيت دين عبد الله فقال الحمد لله اذهب لعمر فقل له ذلك لإنه طبعا عمر الخطاب كان غضبان من غضبان من رفض ما أن يلهمه ربان المصطفى إزاي إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد بيتكلم بهذه الطريقة يعني والكلام هذا فقال قل لعمر يعني ما الذي جرى فقال عمر جابر الرد قال عمر ما أنا بسائل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر سأل جابراً ما الذي جرى قال ما أنا بسائل قال أسأله ما الذي جرى قال ما أنا بسائل ثلاث مرات وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع أحداً بعد ثلاث مرات تمام فجابر يعني بيسأل عمر ليه يعني لماذا لا تريد أن تسأل قال لقد علمت أن الله سيوفي الدين لما طاف في الحديقة عليه الصلاة والسلام فانظر يعني إلى رفقه عليه الصلاة والسلام بأصحابه ولا ولا سياما عبد الله بن حرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو دفن في أحد مع عمر بن الجموح في قبر واحد وقالت فينه هذين المتحابين في قبر واحد وعبد الله بن حرام وعمر بن الجموح فالنبي صلى الله عليه وسلم القصة الحية طويلة أنا حاولت أن أختصرها لأن أنا لو أتيت بها على وجهها من روايتيها كلها ربما تستغرق حلقتين كاملتين نعم لكن تتمت بقى لإيه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أكل وهو يريد أن يخرج فقال فخرجت مرأتي بصدرها من شباك كده في البيت عامل زي ال المشربيات بتاع زمان والكلام ده، وقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صل الله عليك وعلى زوجك لزوجي الجابر الوجابر يعني تمام فطبعا في الأول جابر قال له لا تكلمي ولا تؤذي ولا تطوب منه شيئا نا. فبقى رجع لها بقى قال لها ألم أكل لك؟ لا تكلمي ولا تطلبي منه شيء ولا تذيه قالت له أظننت أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا ولا أسأله الصلاة علي وعليك قبل أن يخرج يعني شوف سبحان الله يعني يعني محبة المرأة الدعاء بالبركة بركة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت كيف؟ والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي دعاء كما هو معروف يعني نعم فيعني هذا من جملة يعني المواقف النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ممكن يتلقى فحش الغرماء هو النهار ما واحد يقول له ما أنا بفاعل ويواجهه بهذا يدي شوية لما يروح يقول ليهودي اقبل أي أنظر جابرا فيقول له ما أنا بفاعل وهذا الكلام نعم. فهو يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنة عن أصحابه كما كان علي بن أبي طالب يقول كنا إذا حمر البأس احتمينا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو آخر خط دفاع نعم فكان كل واحد تصيبه مصيب أو تكون في مسألة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر خط دفاعي بالنسباله بحيث أنه يحتمي به كما يعني فعل جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم شفت حضرتك اتخذت أوي في جملة محددة يمكن توقفت أنا عندها كثيرا فكرة رفض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الغرماء ولما عرجنا على قصة مغيث وبريرة حضرتك توقفت عند استفسار بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنها تكمل مع مغيث أو ما تكملش فقالت للرسول هكذا عليه الصلاة والسلام أتأمرني أولا حضرتك استصعابك لمسألة رفض الشفاعة من الغرماء وخصوصاً إنه الإنسان اللي بيجي يخش بشفاعة بجاهه حتى في هذا الزمان ممكن هذه الأمور تثير في النفس شيء من حظوظ الدنيا إن إزاي ترفض شفاعتي مع إن المصطفى عليه الصلاة والسلام علمنا في هذه الواقعة إنه هناك فارق كبير جداً بين مسألة إنه بيطلب تدخل شفاعة فتقبل ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام أو مع بريرة التي استفسرت عن مسألة الفارق إنك تأمرني ولا هي شفاعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا في الح تكلمت قلت شعوري أنا أنا لا أزعم إني أنا يعني أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بريرة لأن بريرة أولا كانت تخدمه في بيته وشاهدته يعني قطعا هي طبعا لم ترد شفاعته هكذا لكن الحرية أثمن ما يملك الإنسان لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه نعم أولاً الابن لو فضل طول عمره يوفي جميل أبيه لا يستطيع أبداً أن يفعل ذلك لو فضل من يومة ولد ماشي على راسه في خدمة أبيه لا يوفيه الحاجة الوحيدة التي يستطيع الولد أن يقول لابيه وفيت جميلك ولا دين لك في عنقي أن يكون الأب عبدا والابن يشتريه بماله ثم يعتقه, ثم يعتقه. ده يدلك على معنى الحرية نعم. أغلى وأثمن ما يملكه الإنسان هو الحرية لذلك عادلة الحرية فضل الأب على الولد نعم. مع أن أي عمل في الدنيا لا يساوي أبداً لا يعادل فضل الأب على الابن يعني فهي لما نالت حريتها أخذت أثمن ما يمكن أن يتمتع به إنسان بعد الإيمان بالله فلم تطق أن تعيش مع عبد أنا مقدر هذا يعني بالنسبة لي بريرة لكن أنا و أنا قلبي استصعبها ليس معنى قلبي استصعبها أننا يعني ب... أرى ما لم تره بريرة لا إطلاقاً يعني لكن الحقيقة أن نأخذ من هذا الدرس عبرة وهو إن أحياناً لو أنا مثلا رجل لي حشمة وأنت أو أنت رجل لك حشمة أو سين من الناس له حشمة وتدخل ليشفع لي ما بين اثنين من المتخاصمين نعم لما بترد شفاعة واحد زي حالتنا ممكن يغضب وقد يخاصم الذي رد, رد شفاعته, شفاعته. نعم يقول انت صغرتني نعم. يعني بعد ما أنا رجي أنا أنا هو أنا راجل عادي أولا عطلت مواعيدي وحكاين جلوس كالسهم انت لحد شرباك بالزلط وبعدين تيجي تصغرني في وسط الناس وتقول لي أنا لا أفعل ولا أفعل ولا كذا ولا كذا لا هناك فرق بين إعطاء الحقوق لأهلها وبين الشفاعة في هذه الحقوق أنا أشفع نعم إن ردت شفاعتي لا ينبغي أن أنظر إلى حظي نفسي وأقدمه على حق الآخرين هو ده, ده المثال أنا لا أزعم أنني هذا الشخص يعني أنا ممكن لو أنا وضعت ممكن أغضب لنفسي لكن أنا نحن مطالبون دائما بأن نذكر المثال مش مش عشان أنا عندي علة أنزل المثال على علتي لا زي مثل واحدا ما بيسأل عن تدخيه مثلا هو بدخل فمش حيث يقول الحرام لي؟ لأن لو قال حرام يبكى أنه أقام الحجة على نفسه بيناده يا ربه بلسانه فيوم يسكت يبقى أخطأ مرتين أولا كتم الحق وفعل المعصيه يعني هو لو قال حرام ارتكب جرماً واحداً لو سكت يبقى عمل جرمين ولو أحل مصائب. أو قال مثلاً واحد مثلاً عملي دخل وراح تسولو كر مثلاً تغذلك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تقدرك> دي تبقى أي ثلثة الأثافي يعني يبقى خلص بعدش بعد أي حاجة فنعزول يعني سماحة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته لم يغضب وكلما كان المرء سماحاً كما كما وصف كما سئل رجل عن السماحة فقال بذل الندى وكف الأذى الله أكبر بذل الندى وكفل هو ده اللي نبي صلى الله عليه وسلم فعله في هذا أنه بذل ندى يبقى احنا بناخد من ده درس هو المثال الذي ينبغي أن نتعلق به ولا نعلق المثال على أمراضنا نعم. نعم. على أمراضنا نعم. أن نعم. الإنسان إذا ردت شفاعته أرى فعل فعلا صالحا لكن لم ترد شفاعته يبقى لا يغضب ولا يخاصم أنه كان وجه الله يعني. بهذا الأمر بالضبط كده طيب فضلت الشيخ يمكن أن عندي موقفين الموقف اللي كنت ذكرته في الحلقة السابقة. إيه الفارق بين نظرة المرأة التي يظل أبوها وأمها كان يظناني أن النبي طلبها للزواج لنفسه فلما صدم أن رسول الله يطلبها للزواج من واحد يعني مش مستوى العيلة إيه الفارق بين الصحابية دي وبين بريرة يعني هذه الصحابية خدت الموضوع بشكل في قبول شفاعة رسول الله وهي نفس المشاعر يعني هتتجوز واحد أقل منها شأنا قد لا يكون جميلا قد يكون فقيرا معدما وهي بنت عز وبين بريرة التي كانت ربما أقل من هذه الصحبية في المستوى الاجتماعي وعلى الرغم من ذلك يعني رأت أنها لا تستطيع أن تقبل شفاعة المصطفى في أن تعود إلى مغيث نعم لا هناك فارق جوهري أو أكثر من فارق الفارق الأول أن المرأة كانت الأولى اللي هي تزودت جليبيب نعم كانت حرة، وجلابيب كذلك. الحاجة الثانية أنها كانت بكرة والبكر لسه ليس لها عهد بالرجال، فبالتالي ما فيش حكم مسبق عندها ضد سين من الناس. يعني لو لو قاتل الجلابيب لا قد لا تكون رأج جلابيبا أصلاً. مثلاً. لكن من خلال الحوار بين الأب والأم عرفت إن يعني المسألة مش مش هي مشت ساق مش ذا المستوى مخيف مزات الأم لما قالت إن قد أتاه فلان وفلان وفلان ثم تتجد جليبيب يعني كأنه يعني الحجة ال كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقولي للعباس رأيت بغض بريرة مغذى الله هو ده الفارق يعني هنفترض جدلا إن بريرة بتحب مغيث غاية الحب وبتعشقه ما أظنوها أبداً حتى ولو نالت حريتها أنك تسيبه يبدو أن كان فيه مشاكل نعم. والأرواح كما قالنا بيساهم جنود مجندة يعني نعم. ما تعرف تعرفينها تلف وما تنكرمينها تختلف فيبدو أن كان بينه مشاكل أو أنها كانت تكرهه أنها كانت لا تحبه لأي صفة من الصفات فما سدقت أنها وجدت طوق نجاة تتعلق به تقدير المشاعر مهمة في هذا الأمر. طبعا طبعا طبعا يعني أصل برضو قصة الشفاعة تقودنا إن في كتير من البيوتات المسلمة قد يتدخل إنسان بشفاعته والاب يضطر على مضض يقبل رغم إن بنته ما بتحبش والبيوت تخرب عشان ما يسقطش قدر فلان لا يغضب منه ويزعل والكلام ده كله. يعني. آه, آه لا من طب دي دي اعتبارات على على إي حال من نقدرش نحط لها قارب واحداً. نعم. لي لكل حالة إنسانية بيبقى لها ظروف في المحيطة بيها اللي ممكن تغيرها يعني ممكن تكون حالة أخت حالة بالضبط بالمقياس ده ويفترقان في التوصيف وفي العلاج كما بين السماء الأرض كما بين السماء الأرض لأن النفوس البشرية دي أصلها يعني عميقة الغور على ما توصل لتحت خالص وتفتشها وتعرفها و.. والكلام ده بيحتاج إلى يعني خبرة بالغة يعني نعم. صلى الله وسلم على أند العالمين لنا لقاء جديد نواصل فيه حديثنا مع ندى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاكم دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته